الوحدة الثانية الأسرة الدرس السابع الحوار الأول انظر واستمع حوار بين علي وأخيه أمار السلام عليكم وعليكم السلام هذه صورة أسرتي ما شاء الله من هذا؟ هذا والدي عدنان هو مهندس ومن هذه هذه والدة سعيدة هي طبيبة ومن هذا هذا أخي عيسى هو طالب ومن هذه هذه أختي عبلة هي معلمة وهذا جدي وهذه جدتي ما شاء الله والآن جاء دورك انظر واستمع وأعد حوار بين علي وأخيه عمار السلام عليكم وعليكم السلام هذه صورة أسرة ما شاء الله من هذا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 هل هذه شجرة؟ نعم هذه شجرة هذه أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا والده عبد الله وهذه والدته آمنة وهذا جده عبد المطلب وهذا عمه العباس وهذا عمه حمزة وهذه عمته صفية وهذا ابنه القاسم وهذا عبد الله وهذا ابنه إدراهيم وهذه ابنته فاطمة وهذه ابنته رقية وهذه زينب وهذه ابنته أم كرثوم والآن جاء دورك انظر واستمع وأعد هل هذه شجرك؟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 وهذه ابنته رقية وهذه زينب وهذه ابنته أم كلثوم الحوار الثالث انظر واستمع هذا أذان الفجر الله أكبر الله أكبر أين الأولاد؟ سعد في الحمام يتوضأ وأين سعيد؟ سعيد في الغرفة يقرأ القرآن وأين سعيد؟ سعيدة في المصلى تصلي أين المعطف يا سعد؟ هذا هو المعطف يا والدي وأين النظارة يا سعيد؟ هذه هي النظارة يا والدي هيا بنا إلى المسجد